سعن علي يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من يتأمنه بقطر يؤدّيه إليك ومنهم من يتأمنه بدينار لا يؤدّيه إليك إلا ما دمت إلا ما دمت عليه قا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أبى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ثمنا قليلا أولاد ولا قلهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم.